ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم, أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعنا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه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 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا فقد لبث فيكم عمرا من قبله فلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم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 ويقولون لولا أُزِلَ عليه آياتُ الرَّبِّ فَقُلْ إِنَّمَا الغَيْبُ لِلَّهِ فَاتَّبِزُوا إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَّبِزِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرَارٍ أَمَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرَاهُ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَنْكُرُونَ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح, ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا, وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين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 حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كألم تغنى بالأمس كذلك أنفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى سراط مستقيم للذين أحسن الحسنى وزيادة ولا يرعق وجوههم قتر ولا ذلة وأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترعق ذلة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 قل الله يهدي للحق فمن يهدي إلى الحق حق وأن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظناء إن الظن لا يغني من الحق شيئا وما يتبع أكثرهم إلا ظناء إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترهم دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب, الكتاب العريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثلي ودوما الصفات من دون الله إن صادقين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 وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ فَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ فَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا ولكن الناس ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مختدين وإما نرينك بعض الذين أعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون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 قل إِنِّي رَبِّي إِنّهُ لَحَقٌّ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ولكن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 وما تكون في شأنه وما تذل منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذن في ظن فيه وما يعزب عن ربكم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين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 وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن, الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليلة لتسكنوا فيه والنهار مبسرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض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 إذ قال لقومه أقوم إن كان كبر عليكم مقامه وتذكري بأيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غم ثم قضوه إلي ولا تنظرون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 ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومٍ فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتديين ثمّ بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملائة بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكان قوما مجرمين لَمَّا جَاءَهُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ السِّحْرُ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمْ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ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 فما آمن لنوسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون أو ملائهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال نوسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وندجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوا ألقاكمهما بمسرّ بيوتهم وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم واقيموا الصلاة وبشّر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملئه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا لأضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد هجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعا وجنود بغيا حتى إذا أدركوا الغرق قال آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل لا إله إلا الذي آمنت به إسرائيل وأنا من المسلمين أهل أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عن آياتنا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُقَامًا وَصَدَّقْنَاهُمْ بِالْكِتَابِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله واجعل الرس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فألم أن تظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين